والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فالحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم ومن آلتناهن من لعملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهيهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها وَيَقُوفُ تأثين ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض شكراً <تصفيق>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 فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتَ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 ام الوه غير الله سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذُونَ ذَانكَ وَلَِ أَكْسَرَهُ لا يَعلمُون وَصبِرْ لِلحُكْمِ رَبِّك فَإِنك بِأَعيُوننَا وَسَبّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حين تَقون وَمِنَ الليْلِ فَسَّح وَإِذبارًا نُجون